من الحافظ رحمه الله ان الله عز وجل او رسوله عليه السلام اذا اطلق الكفرة وجاء جاء في الكتاب والسلام فالاصل انه لا يحمل على ايش على الكفر الا انفات قريدة شغلية و دون ذلك كما قلنا فرض القتال محفظ في رأي على الله وعلى رسوله عليه السلام بس القاعدة يذكرها لنا شهد الإسلام المتنمير في كتابه اتضاء صراط المستقيم في المجلد الأول صفحه 280 تفسير رحمه الله وفرق التبعي فرق بين الكفر عندما يطلق وفرق باينطف عندما يقيد الذي يقيد يحمل على ما قيد عليه صح قيد بالكفر الاظهر يحمل على الكفر الاظهر قيد بكفر النعمه يحمل على كفر النعمه قيد اعمال الكفر يحمل على اعمال الكفر اما الذي يطلق هل لي أن ان يقيده أبدا. لما يظن على اطلاقي أنه اريد به الكفر الاظهر نقول رحمه الله وفرق ايضا بين معنى الاسم المطلق بين معنى الاسم المطلق اذا قيل كافر او مؤمن اذا قيل مؤمن يحمل على ايش كما الايمان كما تكلمت في بحث الايمان وخصصنا فيها الايمان الممدوح اذا ذكر مطلقا يحمل على كمان الايمان فبذا قيل كافر يحمل على ايش على كفر اصغر اذا قيل كافر مباشره اول ما ينفرج الذهن لايش وغير ذلك تلاعب كما ذكرنا بالأمس تلاعب واستيزاء بكتاب الله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفتح أبواب التأويل والتعطيل لشتى صنوفا متدعم الإسماعيلية الذين أولوا القطعيات في هذا الدين من البعث والحشر والمشوخ والجنة والنار استدلوا بهذه القواعد التي يأتي بها المرجئة اليوم وهي التأويل قالوا في معرض مناقشتين من أشعارة والمتردية لماذا فتحونا لأن تسكن باب التأويل في بعض الأشمال والصفات وتأثون عندنا وتمنعون علينا باب التأويل في بعض بدون البعض لماذا تأخذون بالتأويل في البعض ولا تفحون بالتأويل في سائر الشريعة إذا أخذت باب في جزئية يلزمك أن تأخذ بالتأويل في الجزئيات وبالفعل كانت هذه حجة منزمة له يقول وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا فيه كافة المؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده هناك فرق بين الاسم المطلق ومطلق الإسم. الاسم المطلق ردي إيه الحقيقة الكاملة الحقيقة الكاملة. أما الم مطلق الاسم ردي جزء من هذه الإش الحقيقة. هذا تكلمنا فيه في مبحث الإمام. إذا ذكرنا الفرق بين الإمام المطلق ومطلق الإمام. الإمام المطلق هو الذي استوفى جميع أركانه وجميع شروطه. أما مطلق إيمان فيه جزء من الإمام. نفس القضية هنا. هناك فرق. بين الكفر المطلق الذي هو حقيقة بالكفر الذي هو الكفر العكبر الذي هو الكفر المطلق من وبين مطلق الكفر يقول وبين المعنى وبين المطلق للإشر في جميع موارده. كما في قوله لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كنا الكفر قريدة به إشر؟ لماذا؟ بقارين قوله عليه السلام كما قال المثامية يضرب بعضكم رقاب بعض فالنصوص الشرعية من الكتابي والسنة بينت لنا أن القتل من كبائر الذنوب وليس من المكفرات صحيح؟ فالقرينة كانت من عندنا أم من عند الشارع؟ من عند الشارع قال ابن طيب قال ابن كما في قوله لا ترجعه بعض كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله عليه السلام يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضوع, الموضوع. النبي عليه السلام حتى لا ينصرف الذهن لأن المراد بالكفار هنا يكون الكفار كفر أكبر، قال إيه يضرب بعضكم رقابة، ب. الكفرة بأنه الكفرة ليش الأصغر غير المفروض نمل بهذا التفسير ولم يطلقها. يقول، فقوله يضرب بعضكم رقابة بعض تفسير الكفار في هذا الموضوع. وهؤلاء مثما يقول وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. هل نرسم قال كفار أو لا يضرب بعضكم قيدها تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن اتبع يتفرق بين الشيء يكون كافر ثم يقيد بعد ذلك كما فعل النبي السلام وبين أن يقول كافر واشكر إذا قال كافر وقيد يحمل المطلق على المقيد يحمل القصر. من الكفر الأقبر إلى القفر ليش الأظهر أما إذا قال كافر واشكت يظل على إيش على إطلاقي يظل على القفر الأصبح فهل في قوله تعالى ومن لم نَعْتُمْ مِنْ عَنْزَ الله فَأُولَيْتُهُمْ مِنْ كَثِرُونَ هل هناك آية من كتاب الله أو حديث من سنة عليه السلام خيّده هذا النص هل هناك أي دليل على فقية هذا النص دون ذلك لنقوم نقر من قتال محب الصرائل وتقول على الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ عبد الوقيف المعبد الرحمن ابن حسن على الشيخ بكتابه مجموعة الرسائل المفيدة. هذا الشيخ سليمان بن سهمل يقول في الصفحة واحدة وعشرين انتبه لهذه التعديلات يقول في الصفحة الواحدة وعشرين نفضوا الظلم، نفضوا الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون وما نركون ولا تركنا ولا. تركين والركون والشرك ونحى ذلك. هذه الألفاظ ونحو ذلك. طبعاً كثيرة ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماه المطلق وحقيقتها المطلقة صحيح الأصل الظاهر منها وقد يراد بها مطلق الحقيقة المعنى ليش المجاز؟ قال والأول من المراد الأول المعنى الحقيقي المعنى المطلق هو الأصل عند الأصوليين. قاعدة لم يقال فيها أحد من أهل العلم إلا شرق الضلالة والبداء لبض الكفر الشرك الفسوق الكجور العصيام الموالاة المعاداة سير هذه الألفظ الكسران سير هذه الألفظ لا إذا أطلقت في الكتاب والسنة الأصل أنها تحمل على المعنى ليش المعنى الحقيقي تقول وهو الأصل عند الأصولين طب والثاني المعنى المجازي قد والثاني لا يحمل عليه إلا بقارينا ثاني المعنى المجازي الطفل الأصغر أبداً لا في النص إلا بوجود إيش قريمة إلا بقريمة لفضية أو معنوية هذا بقريمة من أيها عند أنفسنا من عقولنا قال شيء وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفصيل السنة فقط ليس هناك طريقة بمعرفة مراد الشارع إلا عن طريقة الشارع نفس كما سنتكلم بالوجه الأخير على إخباط الكفر هو دلالة الشرع قال والثاني أي المعنى المجاز لا يحمل عليه إلا بقرين لفظية أو معنوية وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفسير السور. قال تعالى وما أرسلنا من الرسول إلا بنسان قومه ليبين لهم. هناك قصة طريفة ذكرها ابن البكر في صحيحه في الحديث المشهور في قوله عليه السلام يكفرون العشير يكفرون العشير والحديث. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريقين، من طريق أبي سعيد الخدري ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين. والحديث أن رجالا سلم قال في موعظة فيه للنساء: أصدقني في رأيت كنا أكثر أهلي النار. ثم ذكر يساب زالق قال: لأنهم يش يكفون العشير. قال أولا من الاسم قال أول من رسم قال في رواه ابن عباس. وصحيح في ذكراء البخاري وبواب لها باب كفر دون كفر كفر دون كفر الناس المسلم قال إيش رأيتكمنا أكثر أهل النار ثم قال في بيان هذا السبب يكفر فالصحابة عندما سمعوا هذا الرب حملوا على أي شيء على الكفر الأكبر مباشرة أنه بس أن يبين له قال يكفر وسكت عليه السلام بناء على هذا القاعدة أن الكفر عندما يطلق يحمل على إيش على الكفر البخاري فالصحابة ماذا قالوا في صحيح البخاري كفر ماذا قالوا؟ قالوا يكفرنا بالله أول ما سمعوا قولها السلام يكفرنا حملوا على إيش؟ على كفر الأطباء مبعى شرطه ولم يكفر في التعويل ولا في التعطيل ولا في صرف النصوص فقيل يا رسول الله يكفرنا بالله قال لا يكفرنا العشير يكفرنا العشير قال الإجراء السلام يكفرنا العشير أول ما قال يكفرنا حملوه الصحابة وتهمنا المرد بيئ القفرة الأجبر فقالوا يكفرنا من قال لا يكفرنا العشير فهذا الزهن مباشرة باللسان العربي المبين إلى الكفر الأكبر إلا أن تأتي طريقة كما في هذا الحديث وتوضح أن الشارع يرد بذلك الكفر الأجبر وإنما أراد القفرة الأذور قال عليه السلام لا يكفرنا العشير هذا دليل كما قلنا أن الصحابة عندما سمعوا هذا اللطب حملوه على الكفر على أدوان جاء في فتوى التي أصدقها اللجنة الدائمة في في الجزيرة في حكم لبس الصليب الفتوى في إيش؟ ختم لابس الصليب فهم بأنفسهم يكون في حكم لبس الصليب وهمون عليه بالغدة والمروط من دين الله والتي ذكرها جامع الفتاوى في الدويش في المجلد ثاني الصفحة الثامنة والسبيل قالت في ظلم ذكروا هذه الفتوى جاء في ظلمها والظلم هذا الذي مريده والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر ماذا قال بقى. الفترة صدرك برأس الشيكة بن والظلم إذا أطلق قالت اللجنة والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر حتى الظلم والفسر كما بالك بالكفر إذا أطلق الباب أولى إن كان الظلم إذا أطلق في كتاب الله كما سأتي معنا في قول تعالى فأولئك الظالمون أريد به إيش؟ بنفس هذا الفاتوه وماذا أريد به؟ الشرك الأكبر كان ذلك بالتطفل فكما ذكر مرة معنا كلام الشيخ عبدالوحيم أن الشرك إذا أطلق الشرك الأكبر المظلمين تقول اللجنة والظلم إذا أطلق يرد به الشرك الأكبر يقول الشيخ المثانين في جمع الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع الشرك الأكبر هو كل شرك تطلقه الشارع إلا أن تاتي طريقنا وليس دون ذلك أي سبيل لتحريف الكلم عن موضوعه قال أبو حيان الأندرسي في تفسيره وبحق المحيط المجلد الثالث صفحة 493 في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون قال ويقول أبو حيان وقيل وقيل لا أستر بعض الأقوال التي تقيلها في تشيط الكفر قال وقيل المراد كفر النعمة هذا التأويل صحيح؟ قال هو وضع عفا هذا كلام من أردوك باب الحبر التي كسب به قيل وقيل المراد كفر النعمة وضع عفا بأن الكفر انتبه ماذا قال الرجل انتبه قال ابو حيان وضعيت هذا قول ضعيف ضعيمة مرضود لماذا؟ وضعيت بأن الكفرة إذا أطلقه انصرف صرف إلى الكفر في الدين ما هذا كلام؟ ابو ماذا قال؟ قال بعض الناس أول الآية كما في زمن هذا قالوا الكفر هو كفر مضيح الكفر أزار غير المكرج من قال هذا كلام مرضود ب لماذا؟ لأن الكفرة قال لأن الكفرة إذا أطلقه انصرف صرف إلى الكفر في الدين الذي هو الكفر الأكبر المخرج من منه وفي فتوى أخرى لنفس اللجنة لجنة الإفتاءة دائمة بالجزيرة في المجلد الثاني بالنفس مجموع الذي جمعه الدويش في المجلد الثاني الصفحة الثالثة والتشعين الفتوى برقم 5226 فتوى برقم 5226 قالوا أما نوع التكثير أما نوع التكثير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر اكبر بنصي حروفي وبكلامي وقوتيه شيئا مباحا قالوا أما نوع التكثير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا فهو كفر أكبر. أي المفرج لمل أم قبرى أظهر أم قبرى متوسط جزءا ورعبا وكل من هبة المسألة في انتهى الوضوح بناء على هذا الوجه الثاني. فالشارع مكرر حتى نجمل ما قلنا له عرف عند اطلاقه الالفاظ وخاصة في الالفاظ التي تتعلق بمدايح الاعتقاد كالإيمان وكالكفر والظلم والقصور والعصان والعصان غسار هذه الالفاظ ونقول ان عرف الشارع جرى على انه عندما يستخدم هذه الالفاظ كلفظ الكفر لا يريد به عند إطلاقه إلا معناه الحقيقي معناه الكامل المطلق المخرج من الملة سواء في ذلك لفظ الكفر أو الشر أو الظلم أو الكسوق أو العصيان أو حتى المعصية كما ذكر الشيخ اللطيف بنفسه صحيح؟ قال حتى المعصية وكما سأتي معنا كلام ابن القيم في تفسيره لقوله تعالى فأولئك ابن مخسرون ابن القيم استدل بهذه الآية فأولئك هم مخسرون بأن هنا هل أطلق أم قيد؟ إليكم الخاسرون مطلق أو مقيد مطلق ليش أنكم ما يقيده استدل بهذه الأياء على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر المطرج من وقال في تعليل ذلك لأن الله عز, عز جل أطلق الكسران قال والكسران إذا أطلق يراد به الكسران في الدنيا وفي الأخرة وهذا لا يختص إلا بالكافر المخرج من الميل الذي اتدى على اقضيه عيادا بالله فاستدلى على ان اللفظ اطلقت الخاشرون بان المراد بها هنا الكفر الاكبر فما بالكم بلفظ الكافرون وهو في الدلالة ايوما في الدلالة اقوى على الكفر الخاشرون ام الكافرون الكافرون مسألة هو اضغط الوضوح نجمل فنقول ان الشارع اذا اطلق هذا اللفظ الكفر لا يريد به إلا الكفر الأكبر المخرج للملة سواء في ذلك في كتاب الله أنت سنة به عليه السلام إلا أن يأتي دليل صارف من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ودون ذلك محب كذب وافتراء وتقول على الله بغير حق أقول هذا وأتفكر الله لي İzlediğiniz için أزيد الله، أصلي في كتاب تحت عنوان بسبب العشير كثر العشير كثر العشير كما كتب في الأول صحت الكتاب من عن ابن عباس قال عن ابن عباس الله عليه وسلم، وريت الله إذا أكثر أهلها النساء إذا أكثر أهلها النساء يكفر فانصرف الصحابة لأذهامهم مباشرة إلى أي الكفرين إلى الأكبر أمين الأزرار مباشرة انصرف الصحابة عليهم. الذين أنزل عليهم القوان وفقبهم على الوحيد انصرفت أذهامهم مباشرة إلى الكفر الأكبر. وذلك بناء على الوجهين السابقين الذين ذكرناهم بناءً أولاً على أن المراد من النصوص ظواهرها وأنه لا يجوز العدود عن ظاهر النص إلا بقرينة وحتى الآن القرينة جاءت أن حتى هذه النصبة لم تأتي القرينة ووقفوا عند النص كما هي أعدتهم كما هو معلوم, معلوم من نذهب هذه واحدة الثانية كذلك وقفوا عند النص وأنصرفت إذنون إلى الكفر الأكبر بناء على معهود استخدام الشارع لوضع الكفر بناء على عرف الشارع عندما نستخدم لوضع الكفر انصرفت إذنون مشارط إلى الكفر الأكبر فقالوا يكفونا بالله مباشرة يكفونا بالله طاب سنه عليه السلام لأن المراد من هنا ليس الكفر الأكبر وإنما المراد منه الكفر الأكبر هنا جاءت القرينة فصحها إيش فصحت انصراف من ظاهر النص إلى الحقيقة إلى المجاز إلى الحقيقة الصبر فيلا يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان تبين النبي عليه السلام إنه ليس المراد من هذا الكفر هو الكفر الذي تنصرت إليه الأذهان ليس المراد من هذا الكفر هو الكفر عند الإطلاب كما ذهبت أذهان الصحابة إنما المراد بذلك هو الكفر الأزصار قال عليه السلام يكثرنا العشير ويكفرن الإحسان ثم ثم زاد العمرة ودوح انتقلت لو احشنت الى احدهن الظهرة ثم رأت مينك شيئة قالت ما رأيت مينك خيرا قدر كما هو معلوم من حال المشهد وهذا الحديث ذكره من الثالثاري لكن لا يزاهدكم هذا التجواج من الشبطاعي وذكر من الثالثاري هذا الحديث في موضع آخر في باب الحيض عن أبي سعيد الطريق بقريب وفادي أشياء من ذلك قول الصحابة يكفرنا بالله قول الصحابة يكفرنا بالأولى التدلال الظاهر ويجركه العقول في الانتاع اليوم إن شاء الله نتحدث عن الوجه الثالث في نسبات المكفر المكفر وهذا الوجه هو دلالة اللغة هل تبقى هو دلالة اللغة والمراد باللغة هو دلالة البناء اللغوي التي بنيت به تلك الآية من عند الحكيم العليم دلالة ألفظ هذه الآية ودلالة تراتيبها على إثبات أن الكفر المصور والكفر المصور وسيقضح معنا أمر عجيب فهذه الآية بنيت بماء اللغوية في غاية الإقوال والإحكام ليس فقط نثبت لنا أن الكفر المصور والكفر الأدمر فقط لا، وإنما يثبت لنا أن هؤلاء الذين جذرو شرع الله وحكموا بغير الشرع بلوا الغاية في الكفر، فهم أخص الناس بوسط الكفر، فلو شاركهم غيرهم في الكفر وفي الردة وفي الخروج من الدين، فهم قد حازوا المصيبة الأوفر وفازوا بالأكبر من الكفر والردة عياذا بالله، وهذا أمر ثابت لنا وضحاً. جنية. فليش فليس كفر كفر من المله وانما هو كفر فوقه كفر فوقه كفر يركب من بعضها على بعض واول امر اتحدث فيه حول دلائل الاله من الاله الاخير اللي فيها الجلاليه هو ان الكفر الذي ورد في تلك الايه ورد معرفا عن منذكرة ورد معرفا بأل للتعريف فهذه أول مسألة نتحدث فيها ونقول عند أهل العلم عند سبقنا الصالح أنهم يفرقون بين الله المعرف وبين الله المنذك فهناك فرق كبير في والمعرف وفي المعنى بين ان يرد لفظ الكفر على شبيل المثال هو محل البحر بين ان يرد معثة وبين ان يرد منكر فلفظ الكفر اذا ورد منكر فانه يفيد احتمالين منكر لفظ الكفر اذا ورد منكر انه يفيد احتمالين. الاحتمال الاول إما أن يكون المراد منه الكفر الأكبر المخرج من المينة وإما أن يراد منه الكفر الأصغر غير المخرج من المينة وتبقى القرينة الصارثة من, أين؟ من عقولنا من الدليل الشرع إذا جاء دليل الشرعي هو الذي يوضح لنا هل الميطور أو المراد هو الأكبر أم المراد هو الأصغر الذي يهمنا أن الكفرة إذا ورد منكرة فإنه يفيد الاحتمالين إما الكفرة الأكبر وإما الكفرة الأزر ولكن هذا الأمر أينه؟ في الكتاب أم في السنة؟ هذا الأمر فقط في السنة هذا الأمر فقط في السنة ونحن ذكرنا هذه في الدهس الأخير وقلنا أنه بالاستقراء والتتبع عرف أن لبض الكفرة بجميع مصادره سواء ورد اسما أو فعلا أو مصدرا سواء ورد منكرا ومعرفا في كتاب الله فإنه لا يفيد إلا الكفر الأكبر المخرج من باستثناء موضع آية الحديث التي ذكرناها في الدرس الماضي وذكرنا أن بعض أهل العلم حملوها أيضا على الكفر الأكبر أما في السنة فاحتمالان باقيان إذا ورد الكفر منكر إما أن به الكفر الأكبر إما أن به الكفر الأكبر والكفر الأكبر والكف الأصغر أمثلته في السنة معروفة أما الكف الأكبر فأمثلته في السنة إذا ورد منكره قولية عليه السلام في حديث عبادة المصامت الحديث يتفقون عليه في الأئمة الذين في يعنى النبي عليه السلام على السمع والطاء حديث مشهور المنشطي والمفع في آخر الحديث قال عليه السلام إلا أن تروا صفرا بواحد الحديث المتفق العديد. قال عليه السلام إلا أن تروا كفرا فلفظ الكفر هنا ذكر منكرا أم معرفة ذكر منكرا ورغم ذلك فالمراد منه الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر الكفر الأكبر بالإجماع لم يكن أحد من أهل العلم حتى الذين يخالفون في الخروج على العلماء الكفر المرتدين ما قال أحد أبدا أن الكفر المذكور في هذا الحديث الشريف والكسلاظ والنم هو الكفر الأذبر بالإجماع ولهذا قرائن ولهذا قرائن أول قرائن أن النبي عليه السلام جعل هذا الكفر هو السبب في نزع اليد من الطاع وجعل هذا الكفر هو الموجب للخروج من هذا الطاع والخروج على هؤلاء العلماء الكفرة المرتدين في حين أن الضمة الأصغر أو الفسق الأصغر لا يوجب الخروج على الأمة لا يوجب الخروج على الحكام الذي يوجب نقول يوجب الذي يوجب الخروج على الفكيم إنما هو يش الكفر والرب فهذه أول قرينة تثبت لنا أن الكفر المذكّر في هذا الحديث هو الكفر الأكبر قرينة من ثانية قول عليه السلام بوحى إلا أن ترى كفرًا بوحى فهذه قرينة من النص نفسه فقولوا عليه سلم بوحًا أيش ظاهرا صراحة فهذه قرينة وضحت أن المراد بهذا الكفر هو الكفر الأكبر رغم أنه ورد من الكرى. هناك قرينة ثالثة وهي من أقوى تلك القرى وهي الإجماع دلالة الإجماع فكما سيأتي معنا في مبحث الخروج على الحكام هناك إجماع منعقد ونقول من إجماع منعقد من أهل السنة للجماعة على وجوب الخروج على الحاكم الكاثم ودلالة أو مستند هذا الإجماع هو هذا الحديث فهذا الإجماع الذي عقده أهل السنة الجماعة من القديم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إجماع منعقب لا يعرف له مخرج على وجوب ليس استحباب على وجوب الخروج على الحاكم الكثير وهذا الإجماع يوضح كذلك أن المرادة بالكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج رغم أنه ذكر معرفاً منكرة رغم أنه ذكر منكرة فليس كما يشتهر عند بعض طلبة العلم أن الكفر المنكر على الإطلاق يحمل على الكفر ليش؟ أراضي هذا كلام باطل ولم يقل به أحد من أهل العلم المحققين فالكفر المنكر يحتمل وجهين يحتمل الأكبر ويحتمل أستجر. وتبقى القرينة الصارفة هي التي تحدد أيهما الذي أراد الشارع بهذا النص وكذلك من الكفر المنكر في كتاب الله قوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرُ فيمت وهو هل أحد قال أن الكفر المذكرون هو الكفر الأصغر؟ هذا أصلا منتفئة هذا القاعدة منتفئة تماما في كتاب الله بالإضافة إلى أن النص نفسه ذكر أنها ردة وميه يرتد إلا أن تكون أنك ردة صغرى وهذه ممكن نسمعها هذه الأيام كذلك قوله تعالى وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ من الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُ كفارة أيضا جاءت منكره رغم أنها في سياق إثبات الردة والكفر الأكبر المخرج نعم وكذلك قوله تعالى وكان الشيطان وربيه كفورا فكل هذه النصوص وغيرها كثير تثبت لنا أن تلك القاعدة لا تجري في كتاب الله وإنما تجري في السلة على الاحتمالين على الاحتمال إما المراد بها الكفر الأكبر وإما المراد الكفر الأصغر وتبقى القرية الشرعية الصارفة هي التي تحدد أي المرادين رابطة الشارع بهذا عمر. فهذه واحدة أما إذا جاء الكفر معروفة فإنه كما قلنا لا يحتمل إلا وجهين. لا يحتمل إلا إيه؟ إلا وجها واحد الكفر إذا ورد معرفة قال للتعريف فلا يحتمل أبدا إلا وجها واحد وهو الكفر الأكبر قطعا لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو الكفر الأكبر قطعا ونحن في في, في التحقيق عند المنصف عند الذي ينظر منظر الإنصاف لا نحتاج إلى هذه القاعدة لماذا؟ لأننا قرر الباب الحجج الوهية على أصحابها. فبالإضافة أولاً إلى كون الكفر وردة في كتاب الله هو الكفر الأكبر. بالإضافة إلى هذا الأمر، فقد جاءش جاء معارضة زيادة التأكيد ودلالة على أن الكفر, الكفر وردة الكفر, الكفر الأكبر. قطعا لا تمكن ولا احتمال. ونقول هذه القاعدة أن الكفر معرض وردة هو الكفر الأكبر. قطعا مبنية على أن تصغير الاسم. ننتبه مبنية على أن تصدير الاسم بالالف واللام يؤدي إلى حصول كمال المسمى هذه القائدة قدرها ريو واحد في مشاكل معنا من أهل العلم من قفاحل نغة العرب النغة التي كافض بها الله عز وجل هذه الأمة نقول هذا القائدة مبنية على أن تصدير الاسم بداية الاسم بالألف واللام يدلان على حصول كمال المسمى فهناك فرق كبير بين أن تقول فلان شجاع، صحيح؟ وبين أن تقول فلان الشجاع، مثلا تقول عمر شجاع. ما نقول عمر شجاع أن له نصيب من الشجاعة، صحيح؟ له نصيب من الش... لو كنا نش، النشجاع مئة درجة، فله نصيب منها. قد يكون هذا النصيب عشرة، عشرين، ثلاثون، أربعون وهكذا، صحيح؟ أما عندما تقول عمر الشجاع بالالف والنام فإنك تريد أن تقول أن هذا الرجل قد تأثر بالشجاعة تريد أن تقول بأن هذا الرجل قد حاز من الشجاعة على المصيب الأوفر كمال يسمى كمال المعنى كمال الشجاعة فلو كان هناك أحد آخر شجاع شاركه في هذه الصفة إلا أن شجاعته أبدا لا ترتقي إلى شجاعة عمر صحيح؟ لماذا أن تقول فأحمد شجاع؟ زيد شجاع، طلان شجاع، ثم جئت إلى عمر فقلت عمر أشجاع، أش فكما تريد أن تقول أن هذا الرجل قد استأثر بالشجاعة وتفرد بها، فغيره ولو شاركه في الشجاعة بنصيب ما، إلا أن شجاعته أبداً دون شجاعة هذا المتفرد الذي وصل إلى درجة الكمال في الشجاعة. نفس المعنى يتنزل معنا هنا في قولية علاء الكافرون، الكافرون. نقول هذه القاعدة ذكرها علم من أعلام اللغة والبلغة هو الخطيب جلال الدين القزميني في كتابة المشهور الإضاحة في علوم البلغة الإضاحة في علوم البلغة في الصفحة 101 وكذلك ذكرها سيد الإسلام العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة في الصفحة الثانية والأربعين يقول ابن القيم وانظروا لهذا النص وانظروا لهذا الاشتدلال وهو يقرر لنا الوجهين السابقين هذا الوجه الذي معنا الآن دلالة اللغة ويقرر لنا كذلك الوجه الماضي هو ذلالة عرف الشارع أي أن اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته الكاملة يقول ابن قيم في الثابة الصلاة في الصفحة الثانية والأربعين في قوله تعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون انتبهين شباب انظر لهذه الجملة فؤلاءك هم الكافرون طيب انظر لهذه الجملة فؤلاءك هم الكافرون هل هناك عاقل قطعا عن عالي يجد ادنى فرق بينهما هناك ادنى فرق فؤلاءكم الكافرون فؤلاءكم الكافرون ليش هناك ولو فرق واحد طيب هذا واحد أيهما أقوى في الذلالة على إثبات الكفر والردة والمروق والخروج من دين الله الخاشرون أم الكافرون الكافرون أصلا هذا اللص القفر هو وقعة للدلالة على هذا المعنى وهناك فرق عند دليل السنة والجناء وهذه القاعدة دائما يحصلها خاصة في ذنب الأسماء والصفات عند الحديث عند دلالات اللفظ هناك فرق بين أن يصلح اللفظ للدلالة على معنى انتبه هناك فرق بين أن يصلح اللفظ للدلال على معنى وبين أن يكون هذا اللف وقعة خاصة خاصة وأصلا لهذا المعني صحيح فالخاشرون يصلح للدلالة على كفر المخرج من ملة صحيح لكن هل الخاسرون أو الخسران وضع للدلال على هذا المعنى ما وضع هذه على هذا المعنى في الأصل الوضعي ولكن ما يصبح عند الإطلاق،, عند الإطلاق لكن لبض الكفر الكافرون أصل الوضع لماذا وضع هذا اللبض للدلالة على السلوج من دين الله وعلى الردة المجبة لصاحبها السيفة في الدنيا والنار في الأساس انظر ماذا يقول ابن القيم في قوله تعالى فأوليكم الخاسرون أولا استدل الإمام رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة كافر قفرا أكبر رجل منه. بقوله تعالى الخاسرون قال رحمه الله ووجه الاستدلال بالآية أن الله ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالقصران المطلق حكم بالقصران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة والخسران المطلق لا يحصل إلا بالفسار أو القاعدة ذكرها هي القاعدة الثانية هي وجه الثاني وهو إيش أن اللفظ عند إطلاقه يراد منه إيش حقيقته الكاملة ونحن ذكرنا كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ تذكرونه وذكر لفظة قال وذكر لفظ الخسران قال لفظ الظلم والفسوق والخسران والمعداء والركون والرفون والشئس ونحوه هذه الفظ إذا ذكرت في الش... عند الشارع مطلقه لأنها تحمل على حقتها إيش على الكاملة على حقيقتها على حفيقتها الأصلي. نفس هذه القاعدة يذكرها لنا المقيم الآن يقول والمربي أن يقول أن لفظ الخسران في هذه الآية هل هو مقيّم؟ غير مقيّم مطلق. واللفظ المطلق يراد منه إيش الحقيقة الكاملة. ما المربي حقيقة الكاملة بالكسران بالخسران أي الخسران في الدنيا والخسران ولكن وهذا لا يكون إلا لمن إلا يكون لا يكون إلا للكافر الكفر الأكبر. المخرج من المنه فهذه أول واحدة نستخرجها من كلام المقبل يقول والقصران المطلق لا يحصل إلا بالقصران فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح هذا صحيح فالمسلم قد يطلق عليه خاسر ولكن خسر مقيد عن خسر مطلق خسر مقيد. فآخر أمره إلى الربح ثم قال يوضحه يوضح أن هذا القصران يراد بالكفر الأكبر قال أن أنه سبحانه وتعالى أكد قصران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأثير من قيم يقول أن هذه البنية اللغوية فأولئك المشاكلون مليئة بالمؤكدات اللغوية اللبضية التي تثبت وتؤكد أن هذا القصران هو القصران إيش هو القصران الأكبر هو القصران المطلق أي هو القفر المطلق من فعي نفس الكلام ابن القيم في هذه الآية يتنزل تماما بدون أدنى فرق على قوله تعالى إيش قوله هم الكافرون وهذا ما سنوضح. قال الإمام وقد أكد سبحانه وتعالى خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. أولها استمعوا هذه التي نريد. أولها تصدير الاسم بالالف والالخاشرون ما قال الخاشرون لا الخاشرون بالإضافة إلى أنها مطلقة. جاءت ايه مصدرة بالألف واللم قال اولها تصدير الاسم بالألف واللم المؤدية بحصول كمال مسمى فهذا الرجل قد استحوذ على النصيب الاوفر من ايش من الخسران عيادة الدنيا كذلك فأوليكم الكافرون أولاء الحكام الذين يرجع عليهم اسم الاشارة الذين اعرضوا عن ككم الله وحكاموا شراء البشر قد استحوذوا على النصيب الاوفر من ايش الكفر. كمال الكفر، كمال المسمى، ليس كفر فقط، أوجب لهم الخروج من الملة، لا هذي نتائج، خاص خروج من الملة. ولكن إيش؟ هذا كفر زائد، فالكفر بركات، كمان من إيمان، درجات، فهم كفرهم أوجب لهم هذه مشكلة انتهت الخروج من الملة، بالإضافة إلى ذلك أوجب لهم أيضا التغلغل في هذا الكفر، تماما كإنسان سقط في الوحن تعرفون؟ إنسان سقط في الوحدة. وإنسان وإنسان وإنسان آخر سقط معه في الوحد إلا أن أحدهما غاص في الوحل حتى رقبته والآخر حتى كعبه أو حتى ساقه كلاهما في الوحل ولكن كلاهما خرجوا من الملة كلاهما وقعوا في الكفر ولكن إيه هذا غاص في الكفر حتى استحق أن يستحذ منه على المصيب الآخر كمال المسمى كمال الكفر يقول تصدير الإشني بالالف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك ثبوت كمال ذلك الوصف له بخلاف قولك عالم صالح سمت الآن عالم صالح عالم صالح لا قدر من العلم ولا قدر من الصلاح لكنها تقول مثلا ابن تيمية العالم الصالح كأنك أفردته من دون علماء من دون من شركوه في وصف العلم وفي وصف الصلاح أفردته بإيش؟ بتميزه وبتفرده بكمال العلم وبكمال الصلاح وعلى هذا فقولنا فلان كافر يختلف عن قولنا فلان الكافر صحيح عندما تقول فلان كافر قد تحتمل إما أن يكون كفر كفرا أكبر أو كفر كفرا أجرد ولكن عندما تقول فلان الكافر ليس فقط انتبه ليس فقط تثبت له الكفر الأكبر لا هذه انتهت وإنما تثبت له إيش؟ كمال الكفر. هو كفر كفر عدد وانتهينا منه لكن تذبت فوق ذلك كمال الكفر فهذا الرجل قد كفر كفرا مركبا وليس كفرا دون كفر قال شكل الصورة المية مشيرا إلى هذه القاعدة في التفريق بين الاسم المعرف والجسم المكتر كما جاء في اتضاء الصراط المستقيم في الصفحة التاسعة والستين. رحمه الله وفرق وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة فرقه. اللبض هنا جاء إيش؟ السنع جاء إيش؟ جاء معرف صحيح؟ اللبض جاء هنا إيش؟ جاء معرفة فيحمد على الكفر لإيش؟ الأكبر وبين كفر منكر في الإثباب وبين كفر منكر في الإثباب فالكفر المنكر في الإثباب يحتمل وجهين، يحتمل الكفر الأغبار ويحتمل الكفر الأجر إلا أن تأتي القريمة الصالفة الشرية فتحدث أي الوجهين أراد الشرعى كذلك اشار إلى هذه القاعدة الشيخ quoted في كتابه حكم ذلك الصلاة الصفحة �thIb Mali الدليل الرابع المجه الرابع على إثبات كفر ذلك الصلاة أن التعبير بالكفر أن التعبير بالكفر مختلف، ففي ترك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، فعبر كلام الشيخ قال فعبر بقلب، عبر بعيش، قال طب ماش يذكر لنا نفس كلام نصيبي، قال فعبر بقل الدال على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر هو بس قال الشيخ فعبر بقل اللي بيعلش رام في هذه الآية عبر بقل الدال على أن المراد بالكفر حقيقة. الكفر. هل, حقيقة بالكفر تطلق على كفر هل حقيقة الكفر تطلق على كفر النية؟ هل حقيقة الكفر تطلق على كفر الذنب؟ هل حقيقة الكفر تطلق على عمل الكفر؟ كلام ما قاله أحد له عقل فرما عن علم. قال تعبر بأل الدال على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر. بخلاف كلمة كفر منكر. بخلاف لو قال كفر منكر. منكر الكفر. أو كلمة كفرة بلفظ الفعل. ميزني أن نقول كفرة بلفظ الفعل. ثم قال وفرتم بين الكفر المعرفة بالالف واللام والن genau الشيء قال؟ بقال طي بين الكفر المعرفة بالالف واللام. الذي لا يحتمل إلا وجها واحدة وهو الكفر الأكبر وبين الكفر المنقل الذي يحتمل كلا الوجهين وقال في موضية آخر في كتاب آخر فتاوى نور على الغرب في الصفحة 125 نام فائز مصر, بايز مصر. قال الشيخ في شرح لهذا الحديث عبد الجابر قال ولا يراد بالكفر هنا ترى هذه صريحة قال ولا يراد بالكفر هنا من مرب هنا لهذا الحديث عبد الجابر بين العبد وبين الكفر أو الشرك كرخ الصلاة قال ولا يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفر سبحان الله ردا على هذا التأويل الذي يقولون ومن لم نفهمه لكم أي هذا من أعمال الكفر أو هذا كفر نام كما يقول البعض يقول ولا يراد بالكفر هنا ما كان من اعمال كفر لماذا يقول هو لانه اذا كان المراد ما كان من اعمال الكفر لو كان هذا معنى المعنى الذي يقصده الشرع ما, ما جاء بالصرية الايش بالصرية التعريف قال اذا كان المراد ما كان من اعمال الكفر فانه لا يبطر الكفر بصيرة اله ابدا لن يبال من الكفر سيكونا لابد, لابد أن نفهم النصوص على ضوء إيش على ضوء النسان العربي الدنيا. وهذا الباب كان من أكبر الأبواب التي أدت بشئام كثيرة من في البداع في البدع والضلال ومخالفة منهجه عن سنة والجماعة لأن منافهم النصوص على معهود النسان العربي قال شيخ: لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر، فإنه لا يذكر كفر بصغة أل أو لا يذكر كفر مقرونا بأل لا يأتي بصغة أو لا في معرف بأل بل إنما يذكر منكرا إنهذا كان الشرق عليه هذا المعنى أنه كفر الكف او كفر أجهر أو من أعمال كفر يذكر ايش منكرا بل إنما يذكر منكرا كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناشي هم بهما كفر ذكر الكفر هنا ايش منكرا ثم أيضا ليش هذا فقط وضح ما المراد بهذا الكفر القرين الشرائع اثنان في الناشي هم بهما كفر حقطعون في النشب والمياحة على المية أما هنا الكلام الشيء أما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر بألم ذكر ايش بألم. قال أما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر اي بألم الدالة يكررウ نفس المعنى يقول الدالة على حقيقة الجنس مالمرد ما حقيقة الجنس حقيقة الكفر ليس له نصيب او ليس له جزء من هذا الجنس لا ده ايش كمال الجنس كمال المسمى ليش جوز لا قاعدة معروفة أن المعاصي كلها من الكفر هذا معروف ولكن لا يستطيعون مخرجة من الملة الشيخ يقول لا ليش هذا المراد إنما يريد حقيقة الجنس حقيقة جنس الكفر حقيقة جنس الكفر التي عبر عنها في كتابي السابق حكم طريق الصلاة بالمراد بحقيقة الكفر فقال حقيقة الكفر هنا قال حقيقة, حقيقة إيش؟ الجنس وكله في إثبات نفس المعنى قال بأل أدل على حقيقة الجنس ثم يصرح وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة نص سلامه وبر agents czyli قال من مراد بحضورة الجنس من مراد بحضورة الكفر هل وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة فاللفظ إذا ورد معرفا أبدا لا يحتمل إلا معنى واحد لا يحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج عن الملة وهذا في حديث النبي عليه السلام الم fascia منه كما هو معروف في كلام ربنا رب العالمين وقال معصر وهذه القاعدة أشار إليها تحد أهل العلم المعاصرين والدكتور عبد العزيز ودكتور محمد عبد المعطيف في كتابه مواقع الإيمان في الصفحة 463 قال في معرض تقريره لكفر تارك الصلاة قال في هذا الحديث السابق أيضا وقد جاء الكفر في هذا الحديث مواركا من الأدلة على كفر تارك الصلاة كفر أكبر قال وقد جاء الكفر في هذا الحديث معرفة فدل على التخصيص والعه. الزيد سيدنا فدل على التخصيص والعه. ما المراد بالتخصيص؟ ماذا يقصد؟ نفس المعنى الذي ذكرناه. يقصد عرف الشارع بمعنى معنى أن الشاري إذا أطلق القص معرفة والتعريف هذا تأكيد. مجرد تعريف كذ كتار... بدون تعريف حتى الكتاب الله يقصد. ما والت... والتعريف قد جاء جاءك في التأكيد. ينصارف الذهب بشرط إلى إيش؟ إلى المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي. التقصيص. أن هناك معنى شرعية خاصة عند الشارع ينصرف إلهي الزهد من على التقصيص ثم يكد قالوا والعهد ممعنى العهد أي معهود استخداما الشارع الطريقة التي صار عليها الشارع في أغلب نصوصه سواء في السنة أو في كل نصوصه في كتاب الله سبحانه هو الفدل على التقصيص أي على المعنى الشرعي من المعنى اللغة وعلى العهد أي على معهود استخدام الشارع أي على عرف الشارع أي أن اللفظ إذا أطلق ينخرط إلى حقيقته الكاملة ثم عاد الشيخ في موضع آخر في ربه وانتبه هنا هذا الموضع عاد في موضع آخر في ربه على الذين لا يكفرون تارك الصلاة فقال في الصفحة 492 في معرض ربه على القائدين بعدم تكفير تارك الصلاة قال وأما قولهم انتبه الله يعني مشانة أولا مع ما نحن فيه قال وأما قولهم كفر دون كفر الذين يقولون بعدم تكفير ذلك الصلاة أول هذا الحديث كما هي عادتهم قالوا إيش المراد بالكفر هنا ايه كفر إيش كفر وإيش كما فعلوا تماما مع تلك الآية قالوا أيضا كفر دون كفر هو الشيخ يرد عليهم قال وأما قولهم كفر دون كفر فقد سبق من تلك الوجوه التي رضى بها عليهم هذا الوجه ان الكفر ذكر هنا مع قال أما قولهم كفر دون كفر فقد سبق بيان أن الكفرة فقد سبق بيان أن الكفرة إذا جاء معرفة كما في حديث جابر مما أفاد التفصيل والعهد يقول فقد سبق بيان أن الكفرة جاء معرفة فلا يفيد هذا المان الذي نقول أنتم أي أبدا ولا يحتمل كفر دون كفر يقول أما قولهم كفر دون كفر فقد سبق بيان أن الكفرة جاء معرفة أي أن لا يحتمل إلا إيش كما في حديث جاب مما أفاد قصيص والعهد ثم قال وفرق بين هذا وبين هذا كفر المعرّق وبين كفر هذا الله هذه الجملة تستطيع أن تأخذها كذا وتعود بها على من على هؤلاء الذين يقولون في هذه آية أن الكفر المصرقية كفر دون كفر فنقول لهم أولا الكفر الذي يرد في كتاب الله لا يحمد إلا على كفر أذب. ثانية أن الكفر جاء بالإضافة إلى ذلك معروفة. فانتفت أي شبه وارتفع أي احتمال ولو كان صغيرا عن أن أن يحصل هذا الكفر والكفر الأذب فلا يوجد أبدا إن إلا الكفر الأكبر المخرج منه. كذلك ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب ضوابط التفسير عند آل سلني. والجماعة وهذه رسالة مجستير من جماعة من القرى سنة ألف وعناء وعشر عبد الله بن محمد القرني. قال في الصفحة 238 قال ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر يقول ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكر غير معرفة أن يأتي إيش منكر؟ ونحن نقول قد يفيد الكفر الأدور وقد يفيد الكفر الأصغر يبقى النظر في القريمة ثم قال فإن جاء معرفاً بألف هل يقال استمل أبداً أشلونك إلا استمله؟ قال فإن جاء معرفاً بألف ذل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة. قابل شو قال فإن جاء معرفا بألف ذل على أن المقصود به الكفر المخرج من إيش من الملة؟ خروج أصغر أم خروج أكبر؟ إيش هي حمى شبهات تعرفون حمى شبهات يعني سبحان الله حمى شبهات عندما تستشري والله حتى تأتي يذهم بالله أثن لا يشك الإنسان هكذا الإنسان عندما يستشري واشرب قلبه حب شبهات توقع منه العجب العجب توقع منه أن يرى ضوء الشمس في ربيعة النهار ويقول لك لا رشيب تنكر معينه إيش؟ هو الشمس بالرمني يمكن الفم طعم الماء من سقن هو المريض هو العليل هو الذي لا يفهم قد امتلأ قلبه وذهنه وعقله بشهوات الشباب، ولكن يرمي الناس بما هو أجدر به يقول الشيخ الباحث صاحب كتاب ووضع التكفير عند أهل السنة والجماعة قال في موضع الغرف الصفحة 256 قال وفي هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكاثرون يقول دلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلاك وفي قوله تعالى من لم نحكم من أنزل الله فأولئكم الكافرون زلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصدر الآية صغر أصدر من عند الحكيم العليم لتدون بداية ورأسا ومباشرة على هذا المعنى الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحمل على معنى هذا كما قال ابن طيب محض افتراء وكذب وتقول على الله سبحانه وتعالى يقول كذلك عالم وفق من اهم المعاصرين هو الشيخ المزيه ابن تره الشهير في الحد الاسلامي بحقيقه الامامه الحد الاسلامي وحقيقه الامامه الإسلام هو المطبوع ضمن مجلدات من كرك 1404 كانت بشهاده المزيه كانت 1404 قال في الصفق الأمينات ويسمع حفظ ولا صحة الأمينات ويسمع في هذه الآية ومن لم يحكم من أنزل الله ولا يكمل كافرون اللبض على إطلاقه هذه تذكرنا بأي شيء بالقاعدة الموضوعية تذكرون تذكرنا بالوجه الثاني معهود استخدام شكله. ما تقولنا مثلاً أن اللبض إذا أطلق اللبض فيها حقيقته نحن نكرر مكرر حتى الصفق هذه ليست القواعد في أذهانكم لأن قواعد عظيمة جداً وهذه القواعد تمس ماك في جميع أبواب الاعتقاد في بأي باب من أبواب الاعتقاد حتى في أبواب الفروع حتى في أبواب الاحتمال الفقيل هذه قواعد معمول بها وهي من أجل قواعد المنهج السلفي. يقول شيخ في هذه الآية من لم يحكم بالأمز الله فهو لأيكم ملتها على إطلاقه هذه واحدة الثانية قال وليس منكرا في الإسباب أولا على إطلاقه مما يفيد من الكفرة هو الكفر الأقل ثانيا ليس منكر بل معرف مما يفيد من الكفر قال وليس مذكرا في الإثبات كقوله صلى الله عليه وسلم إثنان في الناس هما بهما كفر الحديث الذي سبق معنا ثم قال بل هو من المعرف باللام بل هو من المعرف باللام ليس من المنكر صحيح؟ هذه واحدة الثانية قال ولا هو من المقيد هل هذه الآية مقيدة؟ هل كفر المذكور كان مقيد؟ لا قال ولا هو من المقيد كما في قول يضرب لنا مثال يوبح قضية الأطلاق والتقييم مثال سهل وما قال كما في قوله تعالى من ماء الباك هذه لا تحدث عن أي نوع من الماء تتحدث عن الماء الذي يجوز به الطهور. تتحدث عن الماء الذي يرفع الحدث تتحدث عن الماء أو المائع الذي هو الأصل في التطهارة الذي يسمع في الجماعة صحيح؟ ربما أنه قال ماء هل العقل يقول إنسان يذهب يتوبع ويختشج بالمني ما أقوله طبعا إنسان أقل. وانما الله عز وجل طيده فاخرجه عن الإطلاق الذي ينصرف ليه, ينصر ليه الذنب الزهن قال كما في قوله تعالى مما انبافت سمى المنية ماءا تسمية المطلقة ام تسمية المقيدة تسمية المقيدة صحيح فانصرف الزهن بشرة المنية صحيح لم ينصرف الذنب هل انصرفه زهنه احد من الناس لأن لم يكن بعمل الاستقرار ولكن نقولها كذا هيا انصر ابنين واحد من الناس عند سماعي لهذه الآية مما اندفق إلى الماء الذي يتوضى به أبدا لا يقول ذلك لماذا؟ لأن الشارع الذي أحكم كل شيء سبحانه وتعالى أحكم هذه الآية أيضا وقيدها بهذا التقييد. مما انعيش بافق قال كما في قوله تعالى مما اندفق سمى المنية ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال تعالى في الموضوع آخر فلم تجدوا ماء فتيمم في هذه الآية فلم تجدوا إيش؟ ماء هل هذه الآية مقيدة؟ هل الماء هنا مقيد غير المقيد فهل ينصرف إلى الماء المعروف الماء الذي يرفع الحدث الماء الذي يتوضأ به أو يختفل به أما الله قال عندما ذكر المني فقيده حتى لا ينصرف أبزين للماء الماء المعروف مطبخ هذه الثوائد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما بمأنزل الله فأولا الكفر ذكر مطلقا ولم يقيد فلا يحق لأي أحد من كان أن يقيده من عندنا شيء ثانيا من ذكره وعرفه لهذا على أن الكفر هو الكفر الأكبر المخرج من المجد فالأصل أن يحمل الكفر على إطلاقه إلا أن يكون تريد شرعي كما قلنا نقيد هذا يطلع. هذا كان الوجه الأول من تلك الوجود اللغوية التي صيغت بها هذه الآية لبدلالة ليس على مجرد الكفر المخرج من وإنما لبدلالة على كمال هذا الكفر الذي حاز فيه أصحابه النصيبة الأوفاء إن شاء الله نقوم باقي هذه الدرس القادم سبحانه وتعالى